فاتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتحريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل والذين اشتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا اَللَّهُمَّ عَامِلُهُ مِنْ قَلْبِ وَلَا يَحْلِفُ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْلِفُ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ